بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما لا عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم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 وتعاونوا على الفر والتقوى ولا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب 119. عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به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 اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وَمَن يُطْرُدْ وَكِيلًا خَمَصَةً غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتينتمهن أجرهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخزانا 112. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من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 أَوَلَمَّا نَسْتَؤْمِنْ مِثْلَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَن فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَانْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَا كَيْدِ يريد ليطهركم وليتمّ نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وَاسْتَخْرُونِ نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ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 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَبِيًّا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَلَّتُمُ الصَّلَاةَ وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَأَمَنْتُ بِالْمُسْلِمِ وَعَزَوْتُ مَوْهُمْ وَأَقَرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حسنا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 ولا تزال تطلع على خائلة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصبح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا من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 117. وما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو كثير مِنَ اللَّهِ 118. قد من الله وكتاب مبين يهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن الله ويهديهم إلى صراط مستقيم.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 فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا غلى بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا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 انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ويسعون فِي الارض فَسَادًا ان قتلوا أَوْ صلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب يتكالون للسحط فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضعوك شيئا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمُ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَإِذْ تَأْتِكُمْ الْمُؤْتَمَرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ۚ وَمَا أولئك بِالْمُؤْمِنِينَ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 والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح في قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون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 وَأَزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِيَمٍ عَلَيْهِ فَاحْكُوا بِهِ بِمَا أَزَلَ اللَّهُ وَلَا تَسْتَبِعُهُمْ عَنْ مَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ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 إلى الله مرجعكم جميعاً فننبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءكم وأحبا ربكم ولا تتبع أهواءكم يَسْتَنكُهُنَّ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَعَلَمَ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ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 إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض سارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسه النادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فستيئ الله بقوم يحبهم وينحبون اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجادلون في سبيل الله ولا يخافون لوم سلاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون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 من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخناذير وأبد الطاغون أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل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 وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرف بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار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 فَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ بِنُمَيْنَا إِلَّا رَسُولٌ قَدْ قَالَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ أَوَرَكَفَ الْبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّهُمْ يُفَكُّون قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما أصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون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 ولتَجِدَنَ أقَرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسٌ وَرُهْبَانُ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ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 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا خَلَصْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منفقون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا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 إِلَّا لَوْ الصَّيْدُ ثَنَالُهُ أَهْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن يَتَّقِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَا آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حرب وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُ عَدْلٍ مِنكُم هَذَا بَالِغُ أَوْ كَفَّارَةٌ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 وَإِذَا قِيلَ لَقُمْتَ عَلَوُ إلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَصْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَّهُمْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَفُسَكُمْ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 إثنان ذوى عدل منكم أو غَيْرِكُمْ من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله اي يقسمان بالله لو ثبتم لا نشترى بجيف من ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله وما نكتم شهادة الله انما فإن نُثِرَ آلاءُهُمُ من استحق الرأسمال فأخروا يقوم ما قاموا مما الذين استحق عليهم الأوليان فأخروا يقوم ما قاموا مما بالله فَنُقُشِنَا بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا حَقٌّ مِنْ شَهَادَتِهِمْ وَمَا تَدَّعِينَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدَلَّ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانُهُمْ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ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 أتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والترعة والإنجيل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيَأَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنْفُخْ فُخْهَا فَتَكُونُ طَيِّرًا بِإِذْنِهِ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهُ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ وَإِذ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَن كَثِيرٍ فَابْتَغْتُمُ فِي الْبَيِنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ بِإِلَٰهُ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذ أُحِيتُ إِلَى الْحَوَالِي إِنْ آمَنُوا بِوَدِّ رَسُولِ قَالُوا آمَنَّا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالت اتقوا الله إن كنتم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 وآية منك وارزقنا وأنت خير رادكين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنِ مَرْيَمَ أَهِمْ مَتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ تِقُولُت قُلْتُ فَقَدْ عَلِمْتَ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 فَلَمَّا تَوَفَّيتَ مِن كُلِّ تَأَتَّرُ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُ وَإِن تُغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم